mo senta ma ma mo senta ma mi litanna w sura limshi lak kullu mo senta limali تهتف لك الأعلاح مشايا لا من خاف وتزورك الأشراف وتزورك الأشراف نبجي بقلب مجمور دمعاتي لك بالدور دمعاتي لك بالدور موسى انت عمامي موسى, موسى انت عمامي طير بجنح مكسور طير الغرام يدور يم جسمك المسموم يم جسمك المسموم اللي تعال لنا اسموم عمر قلبي سبح بالطي حبك فرض مو كل تشهد لك يا عمي تشهد لك يا عمي مو سنتين سنت مامي تمشي لك الزوار دمع الجفن مدار دمع الجفن مدار يا ابن الوال الكرار يا ابن الوال جسمك المسموم يم جسمك جسمك المسموم ta'anna wanzura amshi lak bikulluom musa anta ma'mi mithl alhasal masmu mithl alhasal masmu المنتج المنفذ لهذا العمل محمد القريشي وعليل العطوان مثل الحسن مسمور, مسمور يا جامع التفكار من العلم أنهار يا قلع للثوار يا جرح والامي موسى انت امامي موسى انت امامي شنو غاية الزائر فكرة يضل حائر يسألني كل ساعة قلبها يطبعي يسالني عنك دوم يم جسمك المسموم يم جسمك المسموم يا تعال نمشي لك بكل موس انت امامي مثل الحسن مسموع مثل الحسن مسموع حب الطبع بالراس نبراوي الانفاس تشهد لك الناس شو گیو ہے یامی مو سنتے مامی مو سنتے مامی مو سنتے مامی مو سنتے مامی کل هذا الأمر محتوم يم جسمك المسموم يم جسمك المسموم نتعنى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نزورك نمشي لك كل يوم مو سنتي معني مثل الحسن مسموم مثل الحسن بسمور الهندسة الصوتية والتوزيع عباس الشمري كلمات ودى المل علي سالم الأنصاري ونسألكم الدعاء تم التسجيل في قمر بني هاشم الإسلامية بإدارة مهندسة الصوت عباس الشمري موبايل 0771 00298 04 ونسألكم الدعاء